أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ف نَسْأَلَّذينَ أُرْرسِلَ إلَيهِم وَلا نَسْألَمُررسَلين فَل نَقُ الصَّن عَلَيهِم بِعِلْمِ وَمَاكُن النَّ غائِبِين وَالْوزنْنُ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد غَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثَُّ لآتًَاَّهُم مِ بَيْنِ أَدِيجِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَشَمَاائِلِِجِم وَلَا تَجدُِ أَكثَرَكُمْ شَكرِرين قَالَ خُرُج مِن هَا مَذ أُمَمَّ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 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ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 فَدَ اللَّهُ مَا بِغُورُورٍ فَلََّ ذاقَ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَ مَا سَآاتُهُ مَا وَطَفِ قَاَخصِفانِ وَرَقِ الْجَنَّ. طَفِيقاَا يَخْصِفَانِ عَلَجِ مامِ وََقِ الجََّةِ وَنذَهُ مَا رَبُّهُ مأَلَم أَهَكُمعَ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَقُ لَكُ ماءِ الشَّيطانَ لَكُ ماَا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 قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ فَقَوَا ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 قُإِ ماَا حَرَّّمَ رَبِّيفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَما بَطَنَ وَالإِثمَ وَبَوْءَ بِغَيد الحَكِّ وَأَن تُشِكُ بِلههِ مَا لَ يونَزِلبِه سُ القان وَأَنْ تَقولوا عَ اللهَِّ مَا ل تعلمون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 وََّذينَ كَذَّبُ بِآياتَاتَِا وَسْتَك بَو عَنْ آاءُولائِكَ أَصْحابُ النَّ لِكُم فِيهَا خَالِدُون فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ نِ فْتَرَ عَ اللَّ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِآياتِ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 قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تَائِذَ الدَََّكُ فِيه جَمِيَ عَنْ قَالَت أُخْرَهُمْ لِأُولَاكُمْ رَبَّّنَا غَااءُولِ أَضَللُونَ فَاتِِهِ مَذاَابَم ظِعْفَ مِنَ النَّ قَالَ لِكُلِّ ضِعفُ وَلَكِ لَا تَعَمُون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 لَغُم مِن جَهََّ مَ مِ غَادُ وَمِ فَوْقم غَوَش وَكَذَلِكَ نَجَز الظالمِين.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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَقَاُحَمْدُ للِلَّهَِّذ هَذَانَ لِهَذَا وَمَاكَُّ لِنَهتَدِيَ لَلَا أَنْ هَذَانَ اللَّغُ لَ قَدجَأَتْْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحََّ لََدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَ بِالحَقّ ونوذوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ قَالَ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نُنَاسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ آذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 إن رحمة الله قريب مِنَ المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إذا أقلت تحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خوث لا يخرج إلا نكدا كَذَلِكَ نصرف الآيات لقوم يشكرون لََدَ أَرْْسَل النَّانُ حَنْ إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَ وَيرُوه إِّي أَخَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِن ععَوِيم قَالَ الْ المَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِ لَ نَرَكَ فِي ضَلَالِ مُبين وَأَنَا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قَالَ يَا قَوْمِ عَْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيُ أَفَلَا تَتَّقُون قَالَ الْ المَلَأَُّذينَ كَفَْرُومٍِ قَوْمِهِ إ لَ نَرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَ نَغُُّكَ مِنَ الْكَذِبِين قَا يَا قَوْمِ لَسَ بِي سَفاهَةُ وَلَكّ رَسُول مِر رَبِّ العالممين أُبَلِّغُكُمْ رِسَاتِ رَبّ وَأَنَ لَكُم نَا صِحُ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِنْذِغَكُمْ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 فذَرُوهَا تَأكُل فيِي أَْرضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّهَا بِسُ إِ فَيَأْخذَكُم عَذاابُ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 وَتَنحِتُونَ الْجِبَالَ يَوْتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ذَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَّا عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَدَ أَبَ لَغْتُكُمْ لِسَلَةَ رَبّ وَنَ صَحتُ لَكُمْ وَلكََِّا تُحُّونًاَّ صِشين وَلُوطَن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَلَّعَمين.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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا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 فأَوْفُكَيلَ وَمذَانَ وَلا تَ بِخَصا سَأَشَ أَهُم وَلَا تُفسِذُوا فِي الأبضِ بَعَد إِ ص اللاحِهَا ذَلِكُمْ خَيغُ َّكُم إن كُتُم مُؤْمِنين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وَمَا أَْسَلْناافِي قَرِيَةِم مِ بِين إِللاا أَغَذْنَا أَهْ لَهَا بِالبَأساءِ وََّررَّ إلَ عََّهُُمْ يَغّر رَعونثَُّ بَددَّناامَكَانَ الس 113. سيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانوا افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امِن القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إلَّا الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْ أُمْرُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 114. وقال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 115. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 116. ونزع يده فإذا هي بيضاء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 لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْرُوَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ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 وَقَاوا مَهم تَأ التِنابِهِ مِن آيَةِ لِلتَسْحرَنَابِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤمنِين فَأَْسَلناَا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَالْجرَرادَ وَالقَُّ لَ وَالضَّفَادِعَ وََّمَ آياتات مُ فَ الصَّلَاتٍِ فَسْتَكْبرَرُوا وَكَانوا قوما مجرمين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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى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 وَجَاءَ وَعْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 وَمَا جَاءَ مُوسَىٰ مُسَالِمًا ۖ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْهِ ۖ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تراني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 بَانَ أسِفًا قالَالَ بِ السَّمَا خَلَفْتُ مُونِي مِم بَعدِي أَعَدِلتُمْ أَمَْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَلأَواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجرُّوه إلييه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 اللهم ربي اغفر لي و لاخي في رحمتك و انت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 فَأَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ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 الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَقَطَعْنَا هُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَدَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَذْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْتَقُونَ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 أَمَّا مَنِ اعْتَدَى وَمَا هُوَ عَلَى قَوْمِنَا بِقَاهِرٍ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ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 وَإِذَن تَقُونَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ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 واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلا قدَذَ رَأن لِجَهَنَّ مَكَفِي رَم مِنَ الجِّ وَإِنسِ لَهم قُلول الل يفقَون بِهَا وَلَهُ أَعيون الل يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُ آذَان الل يسممعونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 كُل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما المسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشتها حملت حملا خفيفا لََّ تَشَّهَا حَمَلَ حملًا خَافِي فًَا فَمَرَّت بهِه فَلَمَّ أأَثقَالَ ال الدَّ وَلهَّهَ رَبَّّهُ مَالَئ آتَتَنَا فَالِِ حََّ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَتَّخِذُ يَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 وإن تدعوهم إلى الهدى لَا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لَمْ تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَالْقُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتِينَ تك بون أنذتگی ووسّشونهُ وَلَ يس